كَفَابِ اللَّهِ وَكلَ مَا جَعل اللهَّهُ لَِجُل قَلْبَين فيِي جوَوفِ وَماَا جَعللَ أَواجَكُم الل إيتُبَاهِرونَ مِنْهُأُم نهاتِكُمْ وَماَا جَعل أَدِ أَكُمْ أَبنَاأَكم